مَا قَلَقَ اللهَّ مُ السَّمواتِ وَالْأَرربَ مَا بَينَمُ مَا إِللَّا بِلِحَقِّ وَأَجَلِم مُسَبَّ وَإِنَّ كَثيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَا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 ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السوء أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذين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 أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون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 خلق السماوات والأرض واختلاف ألشنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته بنامكم بالليل والنهار وبتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 بَرَءَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقَنَكُمْ فَإِنْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقَنَٰكُمْ فَإِنْ أَنتُم فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ فَإِنْ أَنتُم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فمن يهدي من أضل الله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 وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ الناسَ ضُرٌّا دَعُوا رَبَّهُمْ بُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً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 أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا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 فآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم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 لا یشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض ما عملوا لیذیقهم بعض ما لعلهم یرجون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 يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا واملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوكُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَن تَقَبَّلَ مِنَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى ال برق يخرج من خلاله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 داه يكفر فانك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم المدعاء اذا ول لو مجبر وما انت بهادي تصْنِعُ إلا مَي يؤمنِنُ بآياتِنَ فَهُم مُسلْلمُون اللغُ الذي خَلََكُمْ ضَعْفًا ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ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 وَلَئِن جِئْتَ بَآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا بَاطِلٌ كَذَٰلِكَ يُطْبِعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ